بسم r-Rahmani r-Rahim. İsa Jaa ak almanafiqon, çalıun, işhedu, innaka la rasulullah, ve Allahu yaglemu, innaka la rasuluh. Allahu yaglemu, innaka la rasuluh.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 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ليغفر الله لهم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 يقولون لئلرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ العزة ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهم أموالكم لا تلهم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني فيقول رَبِّ لو لأخرتنى إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.